ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو, هو يبدئ ويعيد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 بل هو ق ر آ ن مجيب في لوح م ح ف و ب